كتمت الجرح والدنيا على قلبي تزيد جروح أخفيها عن العالم ولكن لي قهر وأحزان أعيش بروح مجروحان مع الأحزان معي تصفكها المشاكل كل يوم وحالها نقصان أجامل الكل من حولي بضحكة تجي وتروح أبين ضحكتي والهم في صدري كما دخان يفوح الجرح في قلبي ومن يقدر يرد الفوح نسيت ما لقيت لأن في عالم السيار